سُورَا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَى إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُّمًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباله نَحْنُ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوان.